الاستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك وهو المجلس الثامن من المجالس التي يعلق فيها حفظه الله تبارك وتعالى على مؤلفه المسمى بالجامع في صفته الصلاة قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى الخامس عشر ما قبل الركوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فإن المصلي إذا فرغ من قراءه ما تيسر من القرآن اماما كان او منفردا فانه يشرع له ان يسكت سكتة لطيفة خفيفة بعد فراغه من القراءة وقبل الركوع. نعم. قال شيخنا حفظه الله وبعد فراغه, من القر... وبعد فراغه من القراءة يسكت سكتة قصيرة بقدر ما يرجع إليه نفسه. ثم يكبر ثم يكبر للركوع فلا يصل التكبير بالقراءة كما يفعل بعض الأئمة. قال أبو داود رحمه الله كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة. لا يتصل التكبير بالقراءة نعم هذه السكتة كما قال أبو داود رحمه الله كانوا يعني السلف يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة من قراءة ما تيسر من القرآن وقبل التكبير للركوع لأن لا يتصل التكبير بالقراءة السكتات في الصلاة اثنتان السكتات في الصلاة على الصحيح والراجح والذي عليه الدليل سكتتان فقط هما ما ثبت الدليل على مشروعيتهما السكته الاولى اذا كبر تكبيره الاحرام فان الامام يسكت حتى يقرا الاستفتاح ويتعوذ ويبسمن هذا في السكتة الأولى ومثله المعموم وكذلك المنفرد والسكتة الثانية إذا فرغ من القراءة قراءة ما تيسر من القرآن وقبل الركوع يسكت سكتة يسكت سكتة قصيرة بقدر ما يرجع إليه النفس ثم يكبر أما ما عدا ذلك من سكتات فلم تثبت بدليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الحنابلة وبعض اهل العلم إلى وجود سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر قالوا حتى يقرأ المعموم الفاتحة لكن هذه السكتة لا دليل عليها لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة لم تثبت هذه السكتة وما ثبت من سكتات كما بينا السكته الأولى بعد تكبيره الإحرام الشكه الثانيه بعد الفراغ من قراءة ما تيسر من القرآن وقبل الركوع نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله وهذه اولى تكبيرات الانتقال للفصل بين الأركان وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم المستمر ومن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكبر للركوع وهذه هذه أول التكبيرات التي تكون للانتقال للفصل بين الأركان، فإن أول تكبيره هي تكبيرة الإحرام، وما بعد ذلك هي تكبيرات الانتقال تسمى تكبيرات الانتقال. أول هذه التكبيرات هي تكبيرة الركوع جمهور أهل العلم على أن هذه التكبيرة وجميع تكبيرات الانتقال سنة مستحبة وذهب الحنابلة في القول الثاني إلى أنها واجبة واستدل الجمهور على سنيتها واستحبابها لا على لا انها واجبه بحديث المسيء صلاة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك للمسيء صلاته واستدل الحنابلة ومن ذهب مذهبهم على الوجوب بحديث أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع وقالوا إن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التكبيرة في كل الصلوات وكذلك سائر تكبيرات الانتقال يدل على وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والأمر للوجوب حتى يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية صارف يصرف عن ذلك نعم أحسن الله اليكم قال حفظه الله أخرج الشيخان عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كل ما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لا أشبه لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الشيخان عن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وهي واجبة من واجبات الصلاة في مذهب الحنابلة، وذهب الحنفية والشافعية والمالكية، وذهب الحنفية في ورواية في مذهب الحنابلة إلى أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة. واستدلوا بحديث المسيء صلاته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها ولكن حديث المسيء صلاته لم يستقصي الواجبات كلها فلم يذكر فيه التشهد الأخير ولا السلام ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه فقط وبما رواه أحمد وابو داود عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر ولكن الحديث ضعيف اسنادا ومنكر مثنى. نعم هذان قولان في حكم تكبيرة الركوع. القول الذي عليه جمهور اهل العلم بانها سنه من سنن الصلاه وسائر تكبيرات الانتقال واستدلوا كما قلنا بحديث المسيء صلاته وهذا الحديث يستدل به جماعه العلم في عدم وجوب كثير مما قال به من قال بالوجوب في واجبات الصلاة يردون ذلك بحديث المصي صلاة وعند التأمل كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الحديث حديث المصي صلاة لا يصح لا يصح ان يستدل به على عدم الوجوب فيما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لاحتمال ان الذي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لم يسئ فيه والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما اساء اما ما كان فيه مصيبا فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي الواجبات في تعليمه للمسيس صلاة كلها فانه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو التشارد الأخير والسلام مع أن هذا واجب عند الجمهور فدل فلما تطرق الاحتمال إلى الاستدلال بطل الاستدلال به إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال به فالاحتمال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا ما اساء فيه وأما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير هذا الحديث لا يصح الاستدلال به بضع فيه اسنادا ولنكارته متنا ولنكارته متنا نعم ولذلك الراجح القول بوجوب تكبير تكبيرة الركوع وسائر تكبيرات الانتقال وهو مذهب الحنابلة نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله قال ابن عبد البر رحمه الله التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم ولا ظاهرا فيهم ولا مشهورا من فعلهم في صلاتهم ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول إنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكر إكرمة على الشيخ ما قال له ابن عباس فيه إنه السنة ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاة علي لقد أذكرني هذا صلاة محمد عليه السلام وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ولا على أنه من مؤكدات السنن بل قد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحدهم فلا بأس عليه الا أن يكبر انتهى كلامه قلت وعلى فرض أن هناك خلافا في هذا فقد استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل قال شيخ ابن باز رحمه الله وهذا القول أظهر من حيث الدليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به وأصل الأمر للوجوب وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين نعم هذا هو الحق والأقرب للصواب أن تكبيرة الركوع سائر تكبيرات الانتقاد على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحافظ عليها ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك التكبير وصلاة أبي هريرة وكان يكبر بكل رفع وخفض وايضا ما قاله ابن عباس لما قال عكري صليت خلف شيخ بمكة فكبرت انتين وعشرين تكبيرا فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال سكيلتك أمك يقول ابن عباس سنة أبي القاسم فهو هذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة وعن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة وأما ما نقل عن وروي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير هذا محمول على عدم الجهر لا على أنهم لم يكبروا وتبقى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وهو القائل صلوك ما رايتموني أصلي والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين السابق والآتي وعلى هذا جرى العلماء فمحلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء لأنها الذكر المشروع بين الأركان. أما الأركان فمختصة بأذكارها المشروعة فيها فهذا ما أخذ الفقهاء لهذا التحديد متى يبدا بتكبيرة الركوع؟ لا تكون في موضع القراءة ولا تكون في موضع الركوع وإنما بينهما فيكبر إذا بدأ في الهوي بدأ في الهوي إلى الركوع يقول الله أكبر حتى يصل إلى الركوع قد انتهى من التكبيرة فهذا هو المحل محل التكبيرة لا يكون التكبير مع وهو قائم ولا وهو قد ركع وإنما بينهما وبعض الناس مثلا خاصة في الرفع من الركوع خاصه العمة لحرصهم أن يسمع المصلين صوته فتجده يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده الا بعد أن يستتم قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده وهذا ليس موضع هذا الذكر لان موضعه ما بين الرفع إلى أن يستتم فليحرص ان لا يستتب الا وقد فرغ من ذلك وكذلك اذا اراد الركوع يبدا من ذؤن يهوي الى ان يصل الركوع وقد كبر او استكمل كلمه الله اكبر هل يمد بها صوته حتى يصل بها الى الركوع نعم له ذلك المهم ان لا ينتظر حتى يركع ثم يقول الله اكبر لأنها ذكر الانتقال هذا ذكر مختص بالانتقال فلا يجعله في موضع القيام ولا في موضع الركوع وإنما بينهما نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله وانما اختلفوا هل يمد صوته ليوافق انتهاء التكبير حد الركوع قال النووي رحمه الله فيبدا بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين وقال ابن حجر رحمه الله التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين من حين من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال الى حين يتمكن ساجدا انتهى كلامه وقال ابن قدامه رحمه الله ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه هكذا يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهاء انحطاطه حتى يصل سواء كان هذا للسجود أو للركوع فإنه ينتهي من ذكر الانتقال قبل أن يشرع في الركن الذي بعده لأن هذه تسمى تكبيرات الانتقال فتكون في وقت الانتقال من ركن الى ركن نعم قال المرداوي في تصحيح الفرو قال في تصحيح الفروع قوله فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الاحرام قبل انتقاله او كمله بعد انتهائه فقيل يجزيه للمشقه لتكرره وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا او اتى بالتشهد قبل قعوده انتهى نعم اختلف اهل العلم اختلف اهل العلم في من كبر وابتدا التكبير قبل الركوع قبل الهوي او اتم كلمه الله اكبر وقد ركع وكذلك في السجود كذلك في الرفع على قولين القول الأول قالوا يجزي يعني لا شيء عليه للمشقة المشقه التكرره لأن هذا يحدث كثيرا يعني تكبرات الانتقال تتكرر فربما وقع منه احيانا هذا الأمر فيقال يجزي والقول الثاني قالوا لا لا يجزيه ذلك ولا يصح وهذا أيضا قول في المسألة وسيأتي تفصيلها الآن نعم أحدهما هو كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح قدمه المجد في شرحه وقال هذا قياس المذهب وتبعه في مجمع البحرين والحاو الكبير وجزم به في المذهب قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هذا القول الأول قالوا الذي يكبر قبل أن يركع أو يتم التكبير بعد أن يركع كمن كمل قراءته وهو راكع أو أتى بالتشهد قبل أن يقعد له يعني في غير موضعه نعم القول الثاني والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره قال المجد في شرحه ومن تبعه ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة ومال إليه قال في القواعد ثمان قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام فيما إذا أدرك الإمام في الركوع وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى قال ابن تيمين فيه وجهان أظهرهما الصحة وصححه المصنف في حواش المقنع قلت وهو الصواب ولعل هذا هو الأقرب لمشقة التحرز منه بكثره تكراره، لكن على المسلم أن يتفطن لذلك وأن ينتبه وأن يحرص على أن تكون تكبيرات الانتقال في وقت الانتقال لا قبله ولا بعده، خاصة من إخواننا الأئمة لأن الناس يتعلمون منهم ليحرص على ذلك ولا يكون حالهم المستمر هو الاتيان بهذا الذكري بعد موضعه أو قبل موضعه كما ذكرت لكم مثال بعض الأئمة لحرصه على اسماع صوته بالتكبير إذا رفع مثلا من الركوع. ما يقول سمع الله المحمد حتى يستتم قائما هذا خطأ وهذا هو موضع المسألة فيتنبه إلى هذا المسلم ويحرص غاية الحرص على أن يكون التكبير تكبيرات الانتقال بين الانتقال بين الأركاد لا بعد وصوله ولا قبل أن يشرع في الانتقال قال شيخنا حفظه الله السادس عشر رفع اليدين للركوع رفع اليدين للركوع من سنن الصلاة أن يرفع المصلي يديه حدوى أذنيه أو حدوى من كبايه من كبايه في أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيره الاحرام إذا اراد تكبير الاحرام رفع يديه مضمومه الاصابع حذوى اذنيه او حذوى منكبيه مستقبلا بها القبله هكذا يقول الله أكبر يرفع يديه الموضع الثاني إذا أراد إذا كبر الركوع إذا كبر الركوع يربع يديه يقول الله أكبر هذا الموضع الثالث الموضع الثالث إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده شرع له وسن له أن يربع يديه حد اذنيه أو من منكبيه الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاه الثلاثيه او في المغرب او في الصلوات الرباعيه عند القيام من التشهد الأول ما عدا ذلك لا يشرع فيه رفع اليدين اذا اراد أن يسجد يقول الله اكبر لا يرفع يديه إذا قام من الركعة الأولى للركعة الثانية قال الله أكبر لا يرفع يديه لم يجب رفع اليدين إلا في هذه المواضع الاربعه منها عند تكبيره للركوع نعم قال شيخنا حفظه الله ويرفع يديه كرفعهما في تكبيرة الإحرام وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين الاربعه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام والم... نعم وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين الأربعة في الصلاة بعد تكبيرة الاحرام، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والرابع عند القيام من التشهد الأول وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه على قولين القول الأول أن من السنة رفع اليدين في هذين الموطنين ونسبه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي رحمهم الله إلى أكثر العلماء وجمهور المسلمين وقد استدلوا بالأحاديث الواردة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر ومالك بن الحويرث وعلي بن أبي طالب وأبي حميد رضي الله عنهم وفيها كلها رفع يديه وقال الإمام أحمد وقد سئل عن رفع اليدين أيل عمري ومن يشك في هذا قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة فكلهم لا يرفع إلا في الاحرام قال ابن القيم رحمه الله وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه وهو عمل كأنه راي عين وجمهور التابعين, يعمل وجمهور التابعين يعمل به في المدينة يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم ثم صار العمل بخلافه وقال رحمه الله وروي رفع, وروى رفع, اليدين, وروي رفع اليدين عنه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 وقد ثبت ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الإمام أحمد ومن يشك في هذا ومن يشك في هذا لكثرة النقل في هذه المسألة كما قال ابن القيم تمهور التابعين يعمل به في المدينة وفي غيرها من الأمصار نعم أحسن الله إليكم القول الثاني أنه لا يرفع يديه في هذين الموطنين، وهو مروي عن عدد، وهو مروي عن عدد من الصحابة، وهو مذهب الحنفية، وهو أشهر الروايتين عن مالك وعليه أكثر المالكية. قال السرقسي رحمه الله ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح. وقال الدسوقي رحمه الله عن الرواية عدم رفع اليدين عن مالك. وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواقع عن الإكمال وهو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة ومثله حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود قال الترمذي رحمه الله حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة انتهى كلامه قلت وقد طال الخلاف بين العلماء المتقدمين في هذه المسألة وألفت فيها مؤلفات متعددة زادت على العشرين وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف قال محمد أنور الكشميري رحمه الله أما بعد فهذه نبذة في مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعده وبين السجدتين وبعد الركعتين وما يدور من النظر والمعنى فيها في البين سميتها نيل, سميتها نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين ما قصدت بها إحمال أحد الطرفين ولا يستطيعه ذو عينين وإنما أردت بها أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين وهما على الحق من الجانبين وليس الاختلاف اختلاف النقيضين بل اختلاف تنوع في العبادة من الوجهتين وكل سنة ثابتة عن رسول الثقالين تواتر العمل بهما من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحوين وإنما بي وإنما بي الاختلاف في الأفضل من الأمرين انتهى كلامه نعم قول الثاني أن رفع اليدين في الركوع إن إرادة تكبيره الركوع ليس مسنونا وهذا مذهب الحنبية وعليه أكثر المالكية وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة ويستدلون على هذا ويحتجون بحديث ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فلم يرفع يديه إلا مرة يعني عند تكبيره الإحقام قال وما سوى ذلك فليس بمسنون وحديث ابن مسعود حديث قال عنه الترمذي حسن وقد ضعفه البخاري وهذا الحديث قال عنه أبو داود قال ليس هو بصحيح على هذا اللقاء فقد تطرق إلى هذا الاستدلال الضعف فلا يكون حجة وأما ما استدل به اصحاب القول الأول فهو في الصحة أظهر وأقوى ويستدل به وعلى هذا فالراجح أن المصلي يرفع يديه عند تكبيره الإحرام وعند الركوع كما يرفع عند تكبيرة الاحرام الإحرام قال شيخنا حفظه الله والراجح أن المصلي يرفع يديه في هذين الموطنين كما يرفعهما في تكبيره الإحرام وكما يرفعه ما عند النهوض من التشهد الاول كما سياتي قال ابن خزيمه رحمه الله سمعت محمد بن يحيى يقول من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه يعني اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع فصلاته ناقصه حديث ابي حميد الساعدي الذي وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أنه صلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا أراد عند تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من للتشهد الأول ولذلك ذكر ابن خزيمة عن محمد بن يحيى أنه من سمع هذا الحديث. حديث ابي سعيد أبي حميد الساعدي في صفه النبي, النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرفع يديه يعني اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع صلاته ناقصه من جهه السنن لا من جهه الصحه والبطلان لان غايه الامر على السنيه والاستحباب في انه ليس بواجب ولا ركن وانما الاختلاف في سنيه ذلك أو عدم سنيته نعم احسن الله اليكم قال شيخنا حفظه الله السابع عشر تعريف الركوع ثم يركع, الركوع ثم يركع اذا قال الله اكبر للركوع يركع والركوع الانحناء الانحناء نعم <سؤال> نعم <لك> <سؤال> قال ثم يركع الركوع في اللغة الانحناء ومنه قول لبيد أليس وراء تراخت منية لزوم العصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني أخبر أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع وهو أن يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره حتى راكعا ودليله قوله تعالى اركعوا واسجدوا وفي حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وأجمع العلماء على ذلك نعم هذا ركن من أركان الصلاة وهو الركوع يخفض المصلي رأسه بعد القومه التي فيها القراءه حتى يطمئن ظهره راكع بقول الله اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعه اما صفه الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله الثامن عشر صفه الركوع وللركوع صفتان مجزئه ومستحبه فاما المجزئه فان ينحني بحيث فأن ينحني بحيث يمس ركبتيه بيديه وان يكون الى صفه الراكع اقرب منه إلى صفه القائم واما المستحبه فان يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره ويجعل راسه حياله فهذه اربعه أمور في الركوع المستحب الأول أن يضع يديه على ركبتيه، الثاني أن تكون يداه مفرجتي الأصابع فيفرقهما تفريقا زائدا عن وضعها الطبيعي ليكون كالقابض على الركبتين الثالث أن يمد ظهره ويحصره فلا يقوسه الرابع أن يجعل رأسه مساويا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه عن مستوى ظهره صفة الركوع للركوع صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة مستحبة المجزئة ان يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه ويكون الى صفة الراكع اقرب منه الى صفه القائم هذه الصفه المجزئه اذا حنى ظهره بحيث يمس ركبتيه في يديه فهنا قد جاء بالركوع على الصفه المجزئه ولكن الصفه الكامله وهي الصفه المستحبه ان يجمع بين أربعة أمور في ركوعه الأول أن يضع يديه على ركبتيه، ليس فقط أن يمس بيده ركبته بل يضع اليد كاملة على ركبته على ركبته اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ثانيا يكون مفرجا يفارق بين أصابعه هكذا ما يكون تكون مضمومه وانما يفرقها يفرق اصابعها عن الوضع المعتاد الوضع المعتاد تكون هكذا لا هو يزيد في تفريج أو تفريق اصابعه الثالثه ان يمد ظهره ما يكون مقوس وانما يكون مساوي الظهر كأنما لو وقع عليه ما استقر هكذا كاملا ما يكونه متقوس رأسه نازل عن ظهره وأن يجعل رأسه مساوي هذا الرابط الرأس مساوي للظهر ومن له ومقوس ومن مقوس وإنما يمد ظهره ويساوي أن يكون الرأس مساوي للظهر لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه وإنما رأسه مساوي لظهره الممدود للمقوس هذه الصفة الكاملة والصفة المستحبة نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله أخرج البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه خذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وأخرج أبو داود بلفظ فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع الرأسة ولا صافح بخده وأخرج أحمد من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامد ظهرك ومكن لركوعك وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وأخرج ابن ماجه من حديث وابصة ابن بعبد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر نعم هذه هي صفة الكاملة للركوع أنه يسوي ظهره حتى لو صب عليه المال استقر يمد ظهره ويساوي ظهره برأسه ويضع يده على ركبته اليمنى على اليمنى ويفرج بين أصابعه نعم قال شيخنا حفظه الله التاسع عشر الذكر في الركوع ماذا يقال في الركوع ماذا يقال في الركوع وما حكم ذلك نعم قال حفظه الله فإذا استقر على هذه الصفة قال سبحان ربي العظيم لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية تعظيم الرب جل وعلا في الركوع والجمهور على مشروعية هذا الذكر فيه إلا مالكا فعنده أنه ليس للركوع ذكر مخصوص والأصل فيه ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وما أخرجه مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وإنما وقع الخلاف بينهم في حكمه فمذهب الحنابلة أنه واجب من واجبات الصلاة وهو اختيار ابن تيمية وشيخ بن باز والجمهور على أنه سنة لعدم ذكري في حديث المسيء صلاته وقد تقدم أن حديث المسيء صلاته لم يستقص الواجبات كلها, كلها، ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم إن من الفقهاء من قد ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب، وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة. فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا فإذا دل دليل على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل ما. الذكر في الركوع أولا ما هو الذكر استقر عند العلماء بلا خلاف أن المشروع في الركوع تعظيم الرب جل وعلا لكن بما يعظم الله جل وعلا الجمهور على مشروعية هذا الذكر يعني يقول سبحان ربي العظيم مالك رحمه الله خالف وقال ليس للركوع لي ذكر مخصوص فلو عظم الله بغير سبحان ربي العظيم ومجد الله بغير سبحان الله العظيم كفى واستدل استدل العلماء جميعا بمشروعية تعظيم الرب في الركوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب ولكن ما استدل به اكثر اهل العلم من انه يقال فيه سبحان ربي العظيم الحديث الذي اخرجه مسلم الحديث جضيف رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ولو قال غيرها فإن حذيفه كان يصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لنقل ذلك فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الرب جل وعلا بقوله سبحان ربي العظيم وعلى هذا أخذ الحنابلة أن قول سبحان ربي العظيم واجب لأنه ثبت انه صلى الله عليه وسلم قاله قال ذلك في الركوع وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي خالف في ذلك جمهور اهل العلم وقالوا لا ليس هذا الذكر قول سبحانه العظيم بواجب وإنما هو سنة واستدلوا بنفس الحديث حديث المصي صلاته قد تقدم معنا أن هذا الحديث هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال وهو احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ما اساء فيه فقط وأما ما لم يسع فيه فلم يحتج إلى تعليمه فلا يستدل به على الواجبات والقول الأول وهو قول الحنابلة بالوجوب أظهر لمداومه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولنقله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه التوفيق والعانة والقبول وحسن القول وحسن العمل صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين